وجيء يوم إذ بجهنم يوم إذ يتذكر الإنسان وأن له لكره يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيوم إذ الله يعلم علبه أحد ولا يوفق أحد يا أيتها النفس المضمرة إنا إرجعي رَبِّكِ ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي.